فريق جوال الخير يقدم والاشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد الله لا اله الا الله واشهد واشهد محمد رسول لا نسيتها منها الحين والله ورب الفلق بشيت ما خليكم شروق غاسق لا وقوف مشان فات العقد وش الحاصل لاحضر ورب الناس لا لا ما طلعت عليها ينفذ عليها ذا بالرات كل ليله هون يلا ايام قليله ويافيا جزاك الله خير زك و تدعوله طقم مصوب تراش طقم مصوب نتم الاول في الاول وش ذي هرج مساوب بين المناكب الله اكبر اللهم بالمن يومنا خران كنلات بين المشور اللهم الله والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير خير المغضوب عليهم ولا الظالين اشتهروا ببطء أيديهم للناس ومرارهم وأكرروا أذكروا كسماحة الشيخ العزيز رحمه الله يحدثني مدير مكتبة يقول جاءه في ليلة من الليالي من الدولة أمر الملك بإعطاه ثلاثين مليون أخذ منها ريالاً واحداً لم يأخذ منها ريالاً واحداً قال مباشرةً شكل لجنة وخلال أيام معدودة وزعها يقول قلنا له يا شيخ ألا نطل بعضها قد نحتاج قال لا إذا احتاجنا سيأتي خير إن شاء الله لا تبقوا شيء في أيام معدودة ومراراً الشيخ يتحمل ملايين مساعدة الدعاة والفقراء والمساكين ثم بعد ذلك تسدد وخاصة إذا علم المسؤولون بالدولة بادروا بالتسديد عنه لأنهم يعلمون صدق الشيخ وورع الشيخ رحمه الله وبعد عن أن يأخذ شيئا لنفسه يقول مرة أخرى أحد مدراء مكتب الشيخ يقول جاء أمر بشراء سيارة للشيخ يقول قال الشيخ اشتري كابرس كنا لا يا شيخ نو اشتري لك قال السيارات سواء والكبور سواء لا كابرس فيها بركة مع أنه لا يسعد على حسابه على حساب الدولة قلنا اشتري الكذلك أيام الكذلك بعدها تجاوزت السيارات قال لا القبور سوا القبور سوا والسيارات سوا تكشي. تكشي. يحدثنا أحد الأخوة يوم من الأيام يقول كان الشيخ في المدينة يوم كان في الجامعة الإسلامية فجاء الملك يصل لزيارة المدينة رحم الله جنيه يقول فقلنا أن الملك جاءه أمر أو اتصال من الديوان ان الملك انتذرك عن باستقبال العلماء في الوقت الفلان يقول فقد مشينا قال الله شيخ السيارة خربان قال ودوها الورجة فاخذ تاكسي اخذ تاكسي وذهب للديوان الملكي حتى وصل لي حد سيارة فعلم الملك فاصل واهدى له سيارة فرفض الشيخ حتى اصر عليه الملك واخذ هكذا سنته في اولياءه واغلي طاعته عند الشدة سنته في اولياءه ضراءتهم بقان صلاحهم وناجاتهم عند الشدائد فإن معالوا سيسر وإن معالوا سيسر سيدعل الله بعد مسيسر هو سبحانه عليه يفري أولياءه وينصرهم على من عند الشدة في ديوان خالد هكذا شنو يجر الخطا وحزن يتوي جراس الثغر ومات الامام ولكنه سقانا بعلم يسد الثغور سقانا بعلم يصوت على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس الله الله اكبر الله اكبر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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خلوا صلاة الغائب على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ونازل الله يغفر له ويرحمه حياة تسامت بنور اليقين, بنور اليقين وعلم أضاء بكل الدهور كفيف وأبصار جسر النجاة وكم من بصير أضاع الجسور والواجب على كل مؤمن يتقى الله ويراقب الله ويقدم لنفسه قبل أن يحل به الأجل ولا طلبة العلم فواجب واجب عليهم أعظم من تبدير الدعوة ونعمل بما علمه هذا هو الواجب على طلبة العلم أن يعملوا بما علمه ويبلغوا الدعوة وأن يحذروا أن تكون أقوالهم وأعمالهم خلف ما علموا نسأل الله جانا وإياكم يا هدات المهتدين الخميس هداة الحزين قريب وصوت العزاء يذب الصدور أمات بن بازل وناح الفرا سؤال يزنزيل كل الصطور سؤال يزنزيل كل الصطور نسأل الله جانا وإياكم يا هدات المهتدين ونسأل الله يؤيدنا وإياكم برض الله جثا ومن نزلات الشيطان صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان